فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم قال رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده بالنظري إلى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتوكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل وكان شريح القاضي يقول اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم كما قال تعالى أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وإلى الجبال كيف نصبت أي جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لألا تميد الأرض بأهلها وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن وإلى الأرض كيف سطحت أي كيف بصدت ومدت ومهدت فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده البدوية فنبه البدوية فنبه البدوية على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه والسماء التي فوق رأسه والجبل الذي تجاهه والأرض التي تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه هكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نهين أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال أه الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسول رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك أه الله أمرك بهذا قال نعم وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولا فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة وقد رواه مسلم عن عمر ناقد عن ابي النضر هاشم بن القاسم به وعلقه البخاري ورواه الترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به ورواه الإمام أحمد والبخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله المخبري عن سعيد المقبري عن, سعيد عن شريك بن الله بن ابي نمر نمر ابن ابي نمر عن أنس به بطوله وقال في آخره وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن جعفر حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عن امرأة في الجاهلية على رأس جبل معها ابن لها ترعى الغنما فقال لها يا أمه يا أمة من خلقك؟ قالت الله قال فمن خلق أبي؟ قالت الله قال فمن خلقني؟ قالت الله قال فمن خلق السماء؟ قالت الله قال فمن خلق الأرض؟ قالت الله قال فمن خلق الجبل؟ قالت الله قال فمن خلق هذه الغلم؟ قالت الله قال إني لأسمع لله شأن ah وألقى نفسه من الجبل فتقطع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذا الأثر الذي ذكره الحافظ رحمه الله عن أبي علاء قال شيخنا على قوله وألقى نفسه من الجبل فتقطع قال هذا فيه نكارة في المتن وهو ضعيف السند انتهى كلامه وسيأتي كلامه علي بن المديني وقد ضعف أباه في هذا الإسناد وهذا من الأمانة في العلم علي بن عبد الله المديني الإمام المعروف رحمه الله تعالى ضعف أباه في هذا الإسناد كما سيذكر الحافظ ابن كثير نعم قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا هذا قال ابن دينار كان ابن عمر كثيرا ما يحدثنا بهذا في إسناده ضعف وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني ضعفه ولده الإمام علي بن المديني وغيره قال شيخنا ضعفه وضعفه ولده لأن هذا دين والبر شيء آخر وهذه الآيات فيها دلائل على قدرة الله عز وجل تبارك وتعالى فيه فيها دلائل على قدرة الله تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت والإبل يقودها الطفل الصغير ثم تكلم شيخنا عن لخطة الإبل وأنها لا تلتقط ولما سئل النبي عليه السلام عن على لخرة الإبل يعني إذا ضلت واحدة من الإبل هل يلتقطها الإنسان أم لا السنة لا يلتقطها لا يلتقطها لأن معها خفافها ومعها سقاؤها يعني تخزن الماء في جسدها وترد الماء وتأكل العشر عنقها طويل وتأكل من الأشجار والأعشاب تكلم عن لغة الإبل وإن كانت في غير الصحراء وخشي عليها تلتقط ولا ينتفع بها يعني حديث مالك لك ولها معها سقاؤها وخفافها ترد الماء وتأكل العشب هذا خاص بالصحراء أما إذا كانت في القرى والمدن وقد تؤذي أحدا من الناس أو يؤذيها أحد فيجوز التقاطها ولكن لا يلتفع بها ملتقطها لخلاف الشاه لأنها صغيرة فيخشى عليها من الذئب في الصحراء فيجوز الإنسان إذا وجد شاتا ضالة أن يلتقطها يجوز له أن يلتقطها نعم نعم <تصفيق> وقوله فذكر, فإن فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر اليوم المجدد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله قال في الأصول الثلاثة فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فالله عز وجل نعرفه بآياته آيات كونية وآيات شرعية ومخلوقاته كالشمس والقمر والنجوم والإنسان نعرف الله عز وجل بهذه الدلائل الآيات الشرعية من الوحي الذي أنزله في الكتب التي أرسل بها الأنبياء والمرسلون وأيضا الآيات الكونية في الكون ليل اولا ثم يتبعه نهار ثم يتبعه ليل وهكذا والشمس تشرق من المشرق في وقت معين محدد طوال السنة وتغرب من المغرب طوال السنة والخمر يكون هلالا ثم محارا ثم بدرا ثم يعود كما كان في آخر الشهر إلى آخر الشهر كل هذه دلائل على قدرة الله عز وجل في عظمة وفي دقة عجيبة في الصنعة كل هذا يدل على وجود الخالق والصانع والصانع هل هو اسم أم يخبر به عن الله يخبر به عن الله صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن والأحسن أتقن كل شيء نعم قال رحمه الله تعالى وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ولهذا قال لست عليهم بمسيطر قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما لست عليهم بجبار وقال ابن زيد لست بالذي تكرههم على الإيمان قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما من حديث سبيان ولعل, ولعل ذكر الآية مدرج من قول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فإن المعروف الصيحيني قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز قتل من تشهد الشهادتين لا يجوز قتله أبدا إلا بحقها وحقها ما هو أن يكون في حد من حدود الله أو يرتد عن دين الله والذي يقيم هذا الحد هم ولاة الأمور فقط لا غير لا غيرهم أو من وكلهم ولي الأمر يا أونيس أغدو إن وجدتها قد زنت فأقيم عليها الحد كما في الصحيح فالذي يقيم الحدود هم ولاة الأمور تجن لهم سمع وطاعة وفي أعناق الناس لهم بيع وإذا قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله ولو قالها خشية السيف يمسك عنه ولا يقتل كما في الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه لما لاذى رجل خلف الأجار في إحدى المعارك وظن أسامة أنه قال وقال لا إله إلا الله فظن أسامة أنه قال خشية السيف فأوم إليه بسيفه فقتله فلما رجع وحك ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ولا يزال يكرر ذلك حتى قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ من شدة ما رأى من غضب النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ديننا بريء من هؤلاء الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان بغض النظر عن حسن نواياهم إن كان عندهم حسن نية أو تعبد لا علاقتنا بهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم شر قتلى تحت أديم السماء يعني الخوارج طوبى لمن قتلهم ومن قتلوا فلا يغترن الإنسان بعبادتهم أو حمل راية الجهاد أو إقامة الشريعة أو نصرة الشريعة أو فجر الإسلام أو هذه المسميات غير حقيقية المسمى لابد أن يكون له حقيقة وليس كلاما فهذا القتل الذي نراه الآن حتى صار الحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليأتين على الناس زمان لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل الناس اليوم في بعض البلدان المجاورة لنا يقتل بعضهم بعضا القاتل لا يدري لماذا قتله يقول لك قتلت خلاص معي طلق قتلت والمقتول مسكين لا يدري خارج من بيته قتل أو داخل بيته جاءه صاروق قتله أو طلق قتلت لا يدري فيما قتل وهذا زمان يكون زمان فيه فتن عظيمة بالله تعالى. حتى أن الفتنة تأتي يقول رجل هذه مهلكتي فلما يأتي بعد فتنة أعظم منها وأشد يرقق بعضها بعضها ويرفق بعضها ببعض وحتى للإنسان يقول هذه هذه ويستصغل عن الفتنة السابقة نسأل الله السلامة والعافية كنا لما نسمح فلان قتل في المحافظة الناس يتعجبون الآن صار القتل شيء عادي عادي جدا يقولون فلان عنده سلاح في مدينة كذا أو قرية كذا الآن كثير السلاح بين الناس وهذا العالفتن والعياذ بالله نصلا الله السلامة والعافية نعم ومن حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية نعم. وقوله إلا من تولى وكفر أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه وهذه كقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولهذا قال فيعذبه الله العذاب الأكبر نعم. قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن, أمامة أن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن أليان كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد شراد البعير على أهله شراد ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله تفرد بإخراجه الإمام أحمد وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما هنا روي عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال قال شيخنا علي بن خالد صدوق أو عفوا هذا من التقريب صدوق علي بن خالد في تقريب التهذيب صدوق نعم وهذا الحديث اشهد له حديث أبي فريرة عند البخاري في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبع قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبع فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي السبيل إلى جنة الله عز وجل ورضوانه سبحانه وتعالى نعم شرب يعني ابتعد والشروط والابتعاد نعم لا فيه عند في الصحيحين عنده أنا أبي وعير. نعم نعم من عمر لا أذكر فيه روالي أبي وعيض هذا الحديث في الصحيحين أحد معه هذا الجهاز أحد عند البخاري على الجهاز هو مسلم معه ينظر نعم. نعم قال رحمه الله وقوله إن إلينا إيابهم أي مرجعهم ومنقلبهم ثم إن علينا حساب حسابهم أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشرب قال شيخنا حفظه الله يقول الله تعالى فذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمصيصر الآيات هذا خطاب فيه بيان مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الدعوة إلى الله عز وجل والتذكير وأما الهداية فبيد الله سبحانه وتعالى إلا من تولى وكفر استثناء منقطع بمعنى لكن من تولى عن العمل وكفر بالقلب وكفر بالقلب وفيه دليل على أنه لا بد من العمل في الإيمان انتهى كلامه ولعل لا نقف اليوم عند هذا الحد إن شاء الله نعم.